جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل ما حكم قراءة القرآن والقصد بهذه القراءة أن تكون للميت كالأبي أو الجد اهداء ثواب العمل الصالح للميت إنما يجوز منه في الصحيح من أقوال أهل العلم ما دل الدليل عليه لأن الأصل في في هذا الباب المنع لعموم قوله تعالى وأن, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على مشروعية إهدائه للميت مثل الصدق عن الميت والحج عنه والاعتمار فمثل ذلك يجوز أما أن يصلي ركعتين ويهديها للميت أو مثلا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت فهذا ليس هناك دليل يدل على مشروعيته نعم هذا يسأل يقول هل يجوز فتح حساب بنكي مع العلم أن البنك يتعامل بالربا ولكن أنا لا أخذ هذه الفوائد في حالة اضطرار الإنسان إلى إيداع ماله في مثل هذه البنوك خوفا على ماله من السرقة والاعتداء فيدفع ذلك مضطرا ولا يأخذ على ذلك ربا فلا بأس بذلك نعم. هل التعاهد يعتبر من النذر لو تعاهد جماعة؟ لا التعاهد شيء والنذر شيء آخر التعاهد آآ آآ أن يجتمع او واحد مع نفسه يعاهد نفسه على أن يصل رحمه أو مثلا يقوم بأمور من أعمال البر أو نحو ذلك فهذا عهد ألزم نفسه به فيكون متأكدا في حقه لوجوبه بالشرع ولتاكده بالعهد الذي اتخذه على نفسه وإذا كان قصد بذلك النذر تخذ ذلك نذرا لله عز وجل آآ آآ أن يقوم بهذا الأمر فإنه حكمه حينئذ حكم النذر نعم. يقول في وقتنا الحاضر هل يجوز لمن سكن مكة أن ينتقل إلى غيرها دون سبب أو حاجة إن ال الانتقال على أي حال لا بد أن يكون عن سبب أو حاجة فقوله لا عن سبب أو حاجة هذا السؤال يعني افتراض غير موجود لا بد أن يكون هناك حاجة فالإنسان ان اذا, إذا انتقل من مكة أو من المدينة ف إلى أي بلد آخر لحاجة دنيوية أو مصلحة من المصالح بشرط أنه يحفظ دينه ويعتني بدينه فلا بأس بذلك بل إذا كان انتقاله بقصد النصيحة لدين الله والدعوة وبذل الخير وأن مجالات أعمال الخير في منطقة ما تحتاج إليه فذهب إليها لتلك الحاجة فإنه يؤجر بإذن الله عز وجل على ذلك والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الافاق ولم يبق منهم في المدينة إلا القليل وكل أفاد في في مكانه نعم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره ما معنى كلمة تطهر تطهر أي تطهر طهوره للصلاة المراد بالتطهر أي الطهور للصلاة بأن توضأ وضوءه للصلاة في بيته ومن نيته التوجه إلى مسجد قباء ليصلي فيه صلاة فإن صلاته تلك تكون له بإذن الله عز وجل كأجر عمره نعم. ما حكم السلام باليد على بنات العمة أو العم؟ مصافحة المرأة الأجنبية سواء كانت ابنة عم أو ابنة عم عمة أو ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة خالة أو غيرهما أو غيرهن من النساء الأجانب لا تجوز يحرم على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية عن وبنت العم. وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة كلهن نساء أجنبيات جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك